بغير عمد ترونها من رفعها بالكواكد من زينها الجبال من مطبخا الأرض من سطحها وذللها وقال حرك في مناكبها الطبيب من أرزاه وقد كان يرجى بإذن ربه استفاه المريض وقد يُرس منه من عاتاه الصحيح من بالمنى يرماه البصير في الكفرة من أهواه والأعمى في السحام من يقود القطار الجنين في ظلمات ثلاث من يرعاه الوليد من أبكاه السعبان من أحياه والسم يملع فاه الشهد من حلاه اللبن من بيل فرق ودم من صفاه الهواء تحسه العيدي ولا تراه من أخفاه النبت بالصحراء من أرضاه البدر من أسمه وأتراه النقل من كفق نواء الجبل من أرتاه الصقر من فجر منه المياه النهر من أجراه البحر من أجراه الليل من فركد جاه الصبح من أسبره وطاق رحاه له وفاه وليقضت منه بعد وحياه العقل من منحه وأعطاه النهل من هداه الطير بجو السماء من أمتكه ورعا في أوكاره من غذاه ونماه الظالم من يمهله الجبار من يخصمه الظالم من ينكره المطر من يجيبه الملهوب من يخيطه الظالم من يهديه الحيران من يركضه العار من يكتوره الجائع من يشفعه الكثير من يجبره البقير من يؤنيه أنت أنت من خلقك من فورك من شق سمعك وبصرك من سواك فعدلك من رزقك من أطعمك من آواك ونصرك من جعل ملايين الكائنات ترتاب وأنت لا تشعر فمك ولو, ولو استفد لاختلت وضائف فمك من هداك إنه الله الذي أحسن كل شيء خلق لا إله إلا هو أنت من آياته والكون من آياته والآفاق من آياته تشهد بوحدانيته إن تأملت ذلك عرفت حقا كونه موحدا خالقا وكون تعبدا مخلوقا الكون كتاب مصدور ينطق تسبيحا وتوحيدا وذراته تهتف تمجيدا هذا خلق الله فأروني ماذا صلق الذي من دونه